لتشتوا على ظهوره ثم تذكرون يوم تربكم إذا استبئتم عليهم تقولون سبحان الذي وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُجْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُرٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ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 أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قام مترفها اننا وجدنا ابا انا عداء امتي على اثارهم مقتدون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 ولولا أيكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من في الله لبيوتهم سقفا من في الله ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا فإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ مُقْيُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 فقالوا يا أيها السائح دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم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 فلولا ألقي عليه أسبرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَمَا مَضَى بِابْنِ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَامُوكَ مِنْهُ يَصُدُّون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 يا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ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 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَزَرْهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُمُ الَّذِينَ يُعْدُونَ وَهُمُ الَّذِينَ فِي السَّمَايِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأن لا يفكون وقيله يا رب إنها أولئك قوم لا يؤمنون تصفح عنهم قل سلام فسوف يعلمون